أرأيت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرقون um mm -hmm.